ولقد أتينا موسى الكتاب فاختل ففي ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كل لما لا يوفى إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون